قِن يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ عند ربهم رَبَّنَا ربنا اغفرنا وسمح لنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا ان نؤمن ولوشئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنمنا ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنمنا لاملا ان جهنمنا من الجنه والناس اجمنا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 خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَافَتْ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفاً وطمعاً. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ مِن قُرواتِ ون جَزَ بِم كان جزأَ بم كانَ يعملون أفَمَن كانََ مُؤمنِن كَمَن كانَ فاسِق لا يسقَم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم جنات المأوان نزلن بما كانوا نزلن بما كانوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَعِيدُ فِيهَا وَيَدْخُلُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا يَحْدونَ بأَمرنَا لََّا صَبَروا وَكانوا بآياتنا يوقِون إِ رَبكَهُ يَفْصِل بَيْنَهُ يَوْمَ القياامَةِ في مَا كانوا فيِيه يفتَلِفون أَلَم يَحْدلَهُ كَم أَهلَكْناَا مِن قَبْلهِ كمْ أأَهلَْناَا مِن قَضلهِم مِنَ القُرون مشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون او لم يروا اننا نسق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم فَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ فربأَهُ وَ تض وَ تَضِب إِهُ